Bismilehir Rahmanir Rahim, eli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 بما كان دعواهم اذ جاءهم باسنا الا ان قالوا اننا ظالمين فلنسالن الذين ارسل اليهم ولنسالن المرسلين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 وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ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 قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم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 قالخرج منها مذووما مدحورا لمن تبعك منهم لأملا أن جهنم منكم أجمعين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 كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا داركوا فيها جميعاً قالت أخرى هم لأولاهم قالت أخرى هم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلون فأتهم عذاب ضعف من النار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 لهم من جهنم مِهَادُ ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها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 أهؤلاء إلا الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمه ودخل الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون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 يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رُسُلُ ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل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 يُغْشِ اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَى لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرِ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ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 وهو الذي يرسل الرياح مشيرا بين يدي رحمته حتى إذا قلت سحابا فقال سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأنزلنا به الماء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 أبلغكم رسالات ربي ل لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم ن ص ولعلكم ترحمون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 واذكروا اذ جعل لكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطه فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون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 قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه أتعلمون أن صالح مرسل من ربه قالوا إن بما أرسل به مؤمنون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 وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ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 وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في العرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون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 ولم ما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى دع لنا ربك بما عهد عندك لإنك شفت عن الرجز لنؤمنن لك لإنك شفت عن الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل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 بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون بِبَنِي ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى جعل لنا إلها كما لهم آلهة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 وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسوونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم يقتلون أبناءكم ويستحيون نساء أكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم. وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتمناها بعشر فتمم قات ربه أربعين ليلة.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 وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْ أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَإِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ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 إن هي إلا فتنة تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين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 يأمرهم بالمعروف وَيَنْهَاهُمْ عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وَيَضَعُ عَنْهُمْ إصرهم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم.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 ماتي يهدون بالحق وبه يعدلون، وقطعناه مثنتا عشرة أسبابا أمما، وأوحينا إلى موسا إذ استسقاه قومه أن يضرب بعصاك الحجر فم بجست منه ثنتا عشرة عينا.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 إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شر عون ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ قَوْمَنَا قَوْمًا لَكُمْ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ قَالُوا مَعْذِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ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 فخلف من بعدهم خلفوا ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيُغفر لنا ويقولون سيُغفر لنا وإي أتهم عرض مثله يأخذون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 Shahidna an taqoolu yowma alkiyamati inna kunaan hatha gafilin Au taqoolu inna maa ashraka abaauna min qablu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 ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهلث أو تتركه يلهلث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا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 ولو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون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 فَلَمَّا أَثْقَلَ الدَّعْوَ اللَّهَ رَبَّهُ مَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحَ الَّنَّكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شِرْكًا فِيمَا آتَاهُمَا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 أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبَصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلُوا دَعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونَ إِنَّ ولي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 وَتَرَاهم يَنظُرونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِنَّ مَا مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ